وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقَرَآءٌ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ وَالْقَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَعَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَذَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنَّ أَكَرَ الأصوات لصوت الحمير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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير